كل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة بدعة ا في نواصل ا ر ص ك م إ خ و ن المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا ن ي وإياكم مع والعلم عز شرى بتقوى الله الله تقواه بالسر وجل أسأل و سائلين الله عز وجل العون والسداد هذا المعلم من معالم ا ل ت ر ب ي ة وهو معلم الجهاد وتحدثنا في اللقاءات ا ل س ا ب ق ة عن تعريف معلم الجهاد وقلنا هو ا س ت ف ر ا ر الوسع في م د ا ف ع ة العدو معنى الجهاد استفراغ الوسع أ ي أ ن يبذل المسلم كل وسعه في م د ا ف ع ة العدو وقلنا كيف يتربى المسلم على معلم الجهاد عن طريق أ م ر ي ن اثنين ا ل أ و ل الوقوف على النصوص ا ل ش ر ع ي ة ا ل ومن ا ا ر د ة في فضي ل ج ا ه د و م جملها ت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ا س أ ل ه رجل وقال دلني على عمل يعدل ل جهاد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أجد فلم اعد أ ا ا ل س ا ئ ل ا ل سؤال قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل ت س ت ط ي ع إ ذ ا خرج المجاهد في سبيل الله أ ن تدخل مصلاك تصلي لا تفتر وتصوم لا تفطر قال ومن يجد قال هو ذ ل ك ا ل أ م ر الثاني الذي من خلاله يتربى المسلم على معلم الجهاد م ع ر ف ة ا ل ع ز ة و ا ل ك ر ا م ة والسود الذي يكون مع المسلم إ ذ ا تربى عليه والوقوف على ضده وهو ا ل ز ل و ا ل م ه ا ن والانحطاط لما تركت ا ل أ م ة الجهاد بعد ذلك تكلمنا عما ينبغي أ ن يجاهد يعني هجهد مين قلنا يجاهد العبد أ ع د ا ء ه من هم ا ل أ ع د ا ء قلنا قال الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن والله أ ع ل م ب أ ع د ا ئ ك م اعلم, بأعدائكم. والله أعلم, بأعدائكم. أعلم أفعل, افعل تفضيل يعني لا يوجد أ ح د أ ع ل م بعدوك من الله ف إ ذ ا أ خ ب ر ك ب أ ع د ا ئ ك ي ل ز م ك ا ل ت ص د ي ق وبعد التصديق العمل ف أ خ ب ر ن ا ربنا عز وجل في آ ي ا ت عن أ ع د ا ئ ن ا وهم المشركين اليهود النصارى المنافقين هؤلاء هم أ ع د ا ء ن ا بنص التنزيل وهؤلاء أ ع د ا ء ظاهرون هناك أ ع د ا ء باطنيون وهي النفس ا ل ب ش ر ي ة على ا ل إ ج م ا ل والشيطان الرجيم أ ي ض ا إ خ و ا ن ي ممن ي ن ح ق ب ا ل أ ع د ا ء بلا خلاف بين أ ه ل العلم وهم الذين قال عنهم نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من ج ل ت ن ا ويتكلمون ب أ ن س ن ت ن ا ا ل ش ي ع ة الروافض و أ ص ب ح ن ا في وقت أ ر ى على حد علم القاصر يجب على كل مسلم وجوبا عينيا عينيا يعني ايه محمد وسمير وعلو محمود عينيا أ ل ا ي ق ف عن الكلام عن ا ل ش ي ع ة في كل مجلس هو فيه لما ذ ا نتناقش د ه مش موضوع الموعظه ولكن جال في خاطري ل أ ن ن ي أ خ ذ ت على نفسي عهدا ا ألا يفوتني م و ع ظ ة ولا درس علم إ ل ا و أ ذ ك ر أ ح ب ت ي ب ا ل ش ي ع ة وبخطورتي عندنا يا اخوانا ثوابت في ش ر ع ن يستحيل يختلف عليها اثنان من فساق المسلمين يستحيل من ف س ا ق ه فضلا عن ا ل أ ط ه ا ر وعن أ ه ل ا ل س ن ة نحسبكم كذلك ا ل أ م ر ا ل أ و ل الذي لا يختلف فيه اثنان ا ل ق ر آ ن الذي بين أ ي د ي ن ا هو ا ل ق ر آ ن المنزل من عند الله عند ا ل ش ي ع ة لا هذا ناقص ويوجد عندنا ثلثهم يعني اللي عندنا احنا التلتين وعندهم التلت يبقى أ و ل شيء ط ع ن في الثوابت عندك والمعتقد الذي نعتقده ان من اعتقد أ ن ا ل ق ر آ ن الذي بين أ ي د ي ن ا ينقص حرفا ً عن الذي نزل به جبريل كافر خارج عن ا ل م ل ة دي ثوابت عندنا ما ينفعش أ ك ل م فيها الامر الثاني المعتقد عندي وعندك و أ ي ض ا ً لا يختلف فيه إ ث ن ا ن من م س ل م ا ل أ م ة ان ا ل ط ا ه ر ة ا ل م ط ه ر ة ا ل ب ر ي ئ ة ا ل م ب ر ا ة ا ل ص د ي ق ة ا ل م ص د ق ة بنت ص د ي ق رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا اتهمت بالفاحشه و ب ر أ ه ا الله عز وجل لذلك من العجيب أ ن ث ل ا ث ة اتهموا ب ا ل ف ا ح ش ة من ا ل أ ك ا ب ر مريم ا ب ن ة عمران ويوسف نبي الله و ع ا ئ ش ة زوج نبي الله وخيرهم مريم ب ر أ ه ا ربنا على لسان ابنها ك ويوسف س ي و ب ر أ ه الله عز وجل على لسان وشهد شاهد من أ ه ل ه ا أ م ا ا ل ص د ي ق ة فلم يرضى الله في براءتها إ ل ا أ ن ب ر أ ه ا هو بذاته سبحانه عز وجل فمن يشك في براءتها لا شك أ ن ه كافر كفر أ ك ب ر مخرج عن ا ل م ل ة هؤلاء هم ا ل ش ي ع ة الروافق الذين حلوا بالبلاد وسياتي من ورائهم الخراب ان لم نتبارك امرنا لعل البعض وده الشيء بقى علي أ ن ا أ م و ت ولا أ س م ع ان نجد مسلم يقول لك الكلام ده غير صحيح عن ا ل ش ي ع ة ما بيقولوش الكلام ده الجواب نريد واحدا منهم فقط يقول ع ا ئ ش ة ب ر ي ئ ة بس ونكذب أ ن ف س ن ا ونعترف مش ع ا يقول ع ا ئ ش ة ب ر ي ئ ة مما ا ت ه م ت به أ و يترضى عنها ويقطع لها بدخول ا ل ج ن ة ما يكون ولن يكون ف إ ن قال هذا على ف ر د جدلا فالقوم عندهم م ا د ة التقيه أن يقول خلاف الحق طالما أ ن ك لا تعترف به و إ ل ا كلام الكافر المجرم ا ل أ ث ي ن الخميني في ك ت ب ه تيسير ا ل و س ي ل ة ا ق ر أ كلامه مبثوث في ا ل ش ب ك ة ا ل ع ن ك ب و ت ي ة وفي كل موطن شاهد إ خ و ا ن ا حتى لا نخرج عن موضوعنا يجب على كل مسلم بعينه أ ن يحذر من هؤلاء القوم في كل مجلس إ ن دعت إ ل ى ذلك ض ر و ر ة وسمح لك الكلام وتتكلم مع إ خ و ا ن ك حذرهم من هذا ا ل أ م ر و إ ي ا ك ثم إ ي ا ك أ ن يشك في صدرك أ ن القوم أ ت و ا ش أ ن ه م ش أ ن النصارى أ و ش أ ن اليهود أ و ش أ ن أ م ر ي ك لا ي أ خ ذ ف ا ض ل هؤلاء القوم دخلوا البلاد واخذوا العهد و ا ل أ م ا ن وصفاره وما سمعنا أ ح د ا منهم جاء لينشر دينه أ و يظهر شيئا من شعائر ملته أ م ا هؤلاء الكفره جاءوا وصنعوا وفعلوا الحسينيات وتبنى له وتبنى له ونامل من إ خ و ا ن ن ا من أ ه ل هذا الحي أ ن يراجعوا تفضلا منهم كلامنا على هذا المنبر قبل ا ن ت خ ا ب ا ت ا ل ر ي ا س ة وقبل هذه ا ل أ ح د ا ث حتى يصل القوم إ ل ى ق ن ا ع ة أ ن ن ا بنفهم شويه اما أ ن ينكر علينا البعض ويقولون تريدونها ع ل م ا ن ي ة ضربه من اتهمنا بذلك هو أ و ل ى بالاتهام نحن من أ غ ي ر الخلق على شريعه ة ا ل ل على فريعة الله ونحن حرصين كل الحرص على تطبيق شرع الله ولكن كما قال القائل أ و ر د ه ا سعد وهو مشتمل ما هكذا يا سعد تورد ا ل إ ب ل نعود إ ل ى موضوعنا ط ل ن ا ا ل أ ع د ا ء نجاهدهم طيب نجاهد ا ل أ ع د ا ء ما هي وسائل الجهاد من عرفت أ ع د ا ء والشرع أ م ر ن ي أ ن أ ج ا ه د ه م أ ج ا ه د ه م بماذا قلنا بنص ا ل ق ر آ ن ت ل ت وسائل م ل ه م ش رابع ا ل ق ر آ ن ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة المال ا ل و س ي ل ة ا ل ث ا ل ث ة النفس ما فيش رابع تكلمنا في اللقاء الماضي عن م د ا ه د ة ا ل أ ع د ا ء بالمال وقلت لكم في هذا المكان رب رجل من أ ر ب ا ب ا ل أ م و ا ل يفيد ا ل إ س ل ا م و ا ل د ع و ة و ا ل س ن ة ب أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف ما يفيده خطيب معسول الكلام حلو اللسان ممكن منشورات مطويات فيها عقائد ا ل ش ي ع ة اضع ووزع واحتسب ا ل أ ج ر من الله بدلا من كنت تنفق على الفتاوى ا ل م ك ذ و ب ة على ا ئ م ة العلم بجواز الترشيح الانتخابات والكلام د ي كما أ ن ف ق ت في هذا تب إ ل ى ربك وانفق في هذا فهو أ ن ف ع لك عند الله اليوم إ ن شاء الله سنتكلم بشيء من التفصيل عن كيف يجاهد العبد عدوه بنفسه ليه هنقول الفلوس ما معناش ومعك حق مش معقوله ر و ح ايه افتش عن رصيدك او اعمل حصه تركه ليك ليس هذا م ل ز م ن به انا ولكن نفسك اهو انت امامي وانا امامك بلحمك و ب ش ح م ك وبعظمك نريد أ ن نجاهد ا ل أ ع د ا ء ب أ ن ف س ن ا وقلنا أ ن الله عز وجل في الجهاد بالوسائل ذكر المال مقدما على على الشرعية الأعداء النفس بأموالكم كل النصوص ولا النفس المال كل النصوص التي أمر بجهاد الأعداء بالمال وبالنفس قدمت المال جاهدوا ما بجهاد وأنفسكم نص في فيش قدم قدمت أمرت على النفس تكلمنا عن المال نتكلم ن ه ا ه عن النفس طيب ما الذي نعنيه بالنفس إ ع ل م و ا إ خ و ا ن ي أ ن النفس جاء ذكرها في ا ل ق ر آ ن ويقصد به ثلاث معان ي المعنى ا ل أ و ل تطلق النفس ويراد بها الروح مثال ذلك قال تعالى الله يتوفى ا ل أ ن ف س حين موتها ا ل آ ي ة طيب المعنى الثاني من إ ط ل ا ق ا ت النفس في ا ل ق ر آ ن تطلق النفس ويقصد بها ا ل ق و ة ا ل م ف ك ر ة ا ل و ا ع ي ة وهي التي بها تصير ا ل ح ق ي ق ة ا ل إ ن س ا ن ي ة وهي العقل مثل قوله تعالى ثم لا يجد في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت و ي س ل م م تسليما المعنى الثالث من إ ط ل ا ق ا ت النفس في ا ل ق ر آ ن تطلق النفس ويراد بها الجسد مع ا ل ق و ة ا ل م ف ك ر ة مع الروح مثل قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس واحد حينما نتكلم عن جهاد ا ل أ ع د ا ء بالنفس ا ل ب ش ر ي ة نقصد بها المعنى الثالث يبقى اجاهد العدو بجسمي وعضلاتي اجاهد العدو ب ر و ح ه اجاهد العدو بعقلي هذا الذي نقصده حينما نقول ج ا ه د ا ل أ ع د ا ء ب أ ن ف س ه م ما الذي نعنيه المعنى الثالث طيب م س أ ل ة م د ا ه د ة ا ل أ ع د ا ء بالنفس غ ر ي ب ة و م ش ك ل ة بمعنى إ ي ه النصوص ا ل ش ر ع ي ة دلت على أ ن العبد قبل أ ن ي د ا ه د ا ل أ ع د ا ء بنفسه يجب أ ن ي د ا ه د نفسه أ و ل ا ودي أ ه م ك ل م ة في ا ل م و ع ظ ة أ ن ا أ ر ي د أ ن أ د ا ه د ا ل أ ع د ا ء بنفسي طيب لا في م ر ح ل ة قبل كده ايه جاهد نفسك أ و ل ا فلن يتمكن العبد مهما اوتي من آ ل ي ا ت أ ن ي د ا ه د ا ل أ ع د ا ء بنفسه قبل أ ن ي د ا ه د نفسه أ و ل ا ف إ ن فعل فهو واهم أ ع ي د ل م يتمكن العبد والفصل بيني وبينك ا ل أ د ل أ ن يجاهد ا ل أ ع د ا ء بنفسه إ ل ا أ ن ي د ا ه د نفسه أ و ل ا تعلمون ما استمواته في اللقاء الماضي قلنا نجهد بالمال وخبارك وضربنا ا م ث ل ة طيب ه ج ا ه د بالمال إ ز ا ي و ن ا ليس معي مال يبقى ا ل خ ط و ة ا ل أ و ل ى قبل الجهد المال أ ن يكون معي مال ومعايا عمنا م ع ا و ا خمسون جنيه قدهم وروح اضبع كلام الشعر روافط في أ ص ح ا ب النبي ع ل ي الصلاه و ف ي ا ل ق ر آ ن ووزعه على ع م ة الناس حتى ي ع ل م و ل أ ن أ ص ب ح ن ا في وقت ا ل آ ن ان تكلمنا يقول لك وما ا د ا ع ي بل وصل الحال ب أ ح م ق جاهل ا ل ما ك ب ر ش الموضوع ده د خ و ل ا ل ش ي ع ة زي د خ و ل اسرائيل و ا ل ش ي ع ة موجودين من زمان طيب سنسلم لك أ ن ه م في مصرنا منذ زمن ولكن هل أ ظ ه ر و ا شعائرهم ودعوا إ ل ي ه ا و أ ظ ه ر و ا حقيقتهم أ ج ل إ ن كنت عاقلا يبقى أ ن ت عندك إ ع د ا د للمال بتجهز ا ل م ا ل وبعد كده تجاهد خذ يا عم أ ل ف جنيه خذ خ م س و مئه جنيه خذ م ن ا ل جنيه خذ جنيه لعل هذا يكون فيه سبب لنجاتك وما ذلك على الله ب عزيز النفس ا ل ب ش ر ي ة ب ق ى أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ج ا ه د بنفسي طيب جاهد نفسك أ و ل اولا جاهد نفسك أ ركزوا معاي الله ا يبارك فيكم معتش وقت والخطر أ ح ا ط بنا و ا ل م ص ي ب ة حله إ م ا أ ن نفيق وننتبه ونعمل و إ م ا والله ليتمكن القوم من بلادنا ويذبحوا اهل ا ل س ن ة وانتم منهم ذبح الشياه ذبح النعاذ وتاريخهم ا ل أ س و د حافل بذلك يبقى ع و ز ي ن نصحه ونفوق ش و ي ة قبل فوات ا ل أ و ا ن يبقى ا ل خ ط و ة الاولى هو انا أ ر ي د أ ن أ د ا ه د ا ل أ ع د ا ء بنفسي جاهد نفسك أ و ل ا طيب ما الدليل على ذلك على ص ح ة كلامي إ ن ن اجاهد نفسي أ و ل ا قبل أ ن أ ج ا ه د العدو وما الدليل على أ ن ن ي إ ل ا أ ج ا ه د نفسي أ و ل ا س أ ف ش ل في جهاد العدو الخارجي الجواب روى ا ل إ م ا م أ ح م د والترمذي والحديث رواه التاريخ الامام البخاري في التاريخ وسنده صحيح من حديث ف ض ا ل ا بن عبيد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعه ة ا ل ل الله م من ج جاهد ا طاعة ا ه نفسه د في ل وعند الطبراني بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه واله وسلم خير الجهاد من, من جاهد نفسه في طاعه الله وقال ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال ابن عباس جاهدوا فينا أ ي في طاعتنا لنهدينهم سبلنا أ ي لنثبتنهم على طريق الله المستقيم وقال الله عز وجل لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ب ا ل غ ذ ا ت و ا ل ع ت ي ه يريدون وجهه يقول ا ل إ م ا م ابن القيم ر ح م ة الله عليه وانتبهوا إ خ و ا ن ي لهذا الكلام في المجلد الثالث في ا ل ص ف ح ة ا ل أ و ل ى من كتابه زاد المعاد يقول ولما كان جهاد العبد نفسه في ط ا ع ة الله أ ص ل ومقدما على جهاد العدو في الخارج كان جهاد العبد نفسه في ط ا ع ة الله هو ا ل أ س ا س لجهاد العدو الخارجي ولن يتمكن العبد من جهاد العدو الخارجي إ ل ا إ ذ ا جاهد نفسه في ط ا ع ة الله فكيف يجاهد عدوه الخارجي ونفسه التي بين جنبيه لم يستطع حملها على المامور و ن هي ه ا ع ن المحفور إ ز ا ي نفسي ا ل ت ي بين جنبي م ل ه أ ن ا ينبغي أ ت ح ك م في ه مستطعت أ ح م ل ه ا على أ ن تفعل ما أ م ر الله ب و تنتهي عما نهى الله عنه كيف أ ح م ل ه ا على جهاد العدو ا ل خ ا ر ج ي تقول ابن القيم فكيف يجاهد عدوه الخارجي وعدوه الداخلي الذي بين جنبيه متسلط عليه ومهيمن عليه الكلام د ه لا يصدقه عاقل قط إ ن واحد يفكر في جهاد العدو الخارجي وهو ما استطاع أ ن يحمل نفسه على أ م ر من أ م و ر الشرع الا القليل يعني معايا كذا ر أ ى ا م ر أ ة أ ج ن ب ي ة فما استطاع أ ن يغمض عينيه ولا ينظر إ ل ي ه وفي نفس الوقت ي ت ش د ى ويرفع ق ي ر ت ه ويقول دعوني أ ذ ه ب إ ل ى سوريا حتى أ ج ا ه وهو ما تمكن أ ن يغمض عينه عن محرمه ايليق بهذا ان ي ق ا ه ل عدوه الخارجي ا ل ل ه إ ن هذا من أ ع ظ م التناقض عند العقلاء ومن باب التنبيه إ خ و ا ن ي أ ن ب ه على أ ن الذي قصده ا ل إ م ا م ابن القيم ر ح م ة الله عليه ولما قال جهاد العدو الخارجي وجهاد العدو الداخلي يقصد ا ل إ م ا م بذلك جهاد الطلب أ م ا جهاد الدفع الكلام د ه ما ينطبقش عليه أ و ض ح ش و ي جهاد الطلب يعني إ ي ه جهاد الطلب جه امير المؤمنين رئيس البلاد قال يا معشر المسلمين حي على الجهاد نريد أ ن نفتح بيت المقدس و خ د بالك وقدس كما كانوا يقولون ففي هذه ا ل ح ا ل ة ما ينبغي قط أ ن يخرج إ ل ا من ت ر ب على معلم جهاد النفس البشري ده اللي يخرج وينبغي على ولي ا ل أ م ر الا يفعل ذلك إ ل ا بعد أ ن يربي كوادر جهدوا أ ن ف س ه م في ط ا ع ة الله حتى يتسنى لهم جهاد ا ل أ ع د ا ء طب جهاد الدفع إ ي ه معنى جهاد الدفع أ ن يداهم العدو بلدك ونخرج ندافع ده ده معدش بقى ينفع ينحرس مهجه ا النفس ده كل يخرج ا ل ف س ا ق قبل الطائعين ل أ ن ه ده اسمه جهاد دفع وليس بجهاد طلب هذا أ ر د ت التنبيه عليه طيب نرجع فنقول ما الذي نعنيه بقولنا جهاد النفس يبقى أ ن ا ن ت ف ي ا ل أ و ل أ ن ا قبل أ ن أ ج ا ه د العدو بنفسي لابد أ ن أ ج ا ه د نفسي أ و ل ا أ ع د ه ا إ ع د ا د ا طيبا صالحا وبعد ذلك أ ب د أ أ ج ا ه د طب ا ل إ ع د ا د ده هياخد أ د ايه والله حسب همتك وحسب أ خ ذ ك ب ا ل أ س ب ا ب وحسب استعانتك بالله عز وجل ممكن ياخذ س ن ة سنتين شهر شهرين والله المستعان نريد أ ن نرجع ونقول ما الذي نعنيه بقولنا أ ن يجاهد العبد نفسه وما معنى جهاد النفس الجواب اخترت لكم إ خ و ا ن ي من بين كلام العلماء في جهاد النفس البشري من ع ى جهاد النفس من عاوز اجاهد نفسهم اخبرك اريد أ ن اجاهدها معناها م ايه على المشاق ل ا ب د ن فطام النفس عن الشهوات وحملها على المشاق ا ل ب د ن ي ة في ت ع ر ف ت ا ن ي قال هو بذل المستطاع في أ م ر المطاع يبقى فطام النفس عن الشهوات وحملها على ا ل م ش ا ط ا ل ب د ن ي ة وعدم اتباع الهوى هل يستطيع المرء أ ن يفعل ذلك فطام النفس عن الشهوات وحملها على ا ل م ش ق ا ل ب د ن ي ة وعدم اتباع الهوى ب ل المستطاع في أ م ر المطاع انتبهوا إ خ و ا ن ي ل أ ن الكلام د ه ي م س الجميع و ن ا أ ر ي د أ ن أ خ ر ج من هذه ا ل م و ع ظ ة و ص ل ن ا وانت لكلام يعني كلام مختصر ومفيد نتفق ان لنا أ ع د ا ء والاعداء دول يريدون لنا كل ضمان والشرع أ م ر ن ا أ ن نجاهدهم الوسائل ا ل م ت ا ح ة في إ ي د ي ن ا النفس ما معيش فلوس ط ب ا ل ق ر آ ن ما كلمنا عنه لا بد من العلم وفهم ا ل ق ر آ ن كما ينبغي حتى نرد على الاعداء ولعلكم تذكرون ونحن نتكلم عن ك ي ف ي ة الجهاد ب ا ل ق ر آ ن اتركوا يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى أ خ ب ر ن ا بخبر صدق في ا ل ق ر آ ن وكل أ خ ب ا ر ه صدق عن ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ورضوا, ورضوا عنه ان الذين يبايعونك إ ن م ا يبايعون الله لقد رضي, رضي اي واحد ي د ر س في المدارس رضي فعل ماض رضي وانته لقد رضي الله عن المؤمنين إ ذ يبايعونك تحت ا ل ش ج ر ة وعلى ر أ س المبايعين صديق ا ل أ م ة رضي عنه ربنا الخمين وحسن نصران وغيره يقولون أ ن أ ب ا بكر كافر سمعت اعمل أ ن ا لكي أ ج ا ه د نفسي اجاهد ا ل أ ع د ا ء بالنفس يبقى عندي جهاد النفس اولا ل أ طيب السؤال كيف يجاهد العبد نفسه أ و ل ا حتى يتسنى له جهاد العدو بنفسه أعيد العبد العدو الثاني كيف يجاهد العبد نفسه أولاً حتى يتسمى له جهاد السؤال أولا له نفسه يتسمى حتى يعني أ خ و ن ا الله يبارك له قال لك نسبون أ خ ر ج جاهد ا ل أ ع د ا ء و ا ن ه استنى طول بالك الموضوع مش سهل انتبه ده ا ن طريح ممكن مترجعش ا فلابد ان النفس ا ل أ و ل تتربى على الجهاد أ و ل ا جهدها أ و ل ا قبل أ ن تطلب منها الجهاد ثانيا و إ ل ا ستخفق في الجهاد وساعتها العدو مش ي ر ح م ك ف خ ذ بالك كويس أ ر ج و التركيز الله يبارك فيكم و إ ح ن ا انهار كما قلت ل أ ن م ج ا ه د ة النفس ا ل ب ش ر ي ة هتاخد أ ك ث ر من موعظه انا ع م ل حساب إ ن ي انا نهيها اليوم ولكن لن أ ت م ك ن يبقى أ ن ا عاوز أ ج ا ه د نفسي أ و ل ا علشان إ ي ه أ ج ا ه د مين العدو ما انا ما معيش فلوس و ا ل ق ر آ ن مش ع ا ر ف أ ح ف ظ ه فمعدتش أ م ا م ي إ ل ا نفسي كيف اجاهد نفسي حتى اجاهد عدوي اعلموا بارك الله فيكم أ ن العبد لن يكون مجاهدا لنفسه ولن, ولن يربي ن ف س ه على الجهاد إ ل ا من خلال أربع ر م اربع ت إبقى جهاد النفس أ مراتب أ ح ق ق ا ل أ ر ب ع مراتب كده بس أ خ و ي ا بقى صالح هلم على الجهاد ل م ا ذ ا نحن ر ب ن ا اتربى ب ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة على أ ن ه جاهد نفسه على أ ر ب ع مراتب وتحققت فيه المراتب ا ل أ ر ب ع ده أ ص ب ح جاهز زي مين كده زي خالد بن الوليد وابو عبيده بن الجراح وعبد الله بن عمر و ع د ا ل ص ح ا ب ة جاهدوا أ ن ف س ه م أ و ل ا وتربوا ا ل ت ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة على معلم الجهاد فلما جاء ا ل إ ذ ن بالقتال أ ذ ن للذين يقاتلون ب أ ن ه م ظلموا وقال لهم ن ب ي و ن حي على الجهاد فخرج بعضهم ورده النبي لصغر سنه ة أو ظن دي معا م ر ح ل ة امسك السيف باليد والكر والفر والوقوف على ا ل ج ب ه ة وترك ا ل ز و ج و ا ل أ و ل ا د وترك النوم الهادئ والاكل الطيب واليوم المريح هي مرحله ب ي ز ب ق ه ا مراحل واسمعوا إ خ و ا ن ن ا هذا الانموذج العجيب و أ ر ج ع إ ل ى مراتب مجاهده النفس ل أ ن ي اريد أ ن أ و ص ل ك إ ل ى م ع ل و م ة م ع ي ن ة ي ق ي ن ي ة لن نتمكن من جهاد أ ع د ا ئ ن ا باليد أ و باللسان إ ل ا إ ذ ا جهدنا أ ن ف س ن ا أ و ل ا في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف يقول عبد الرحمن و أ ن ا مع النبي صلى سلمه يوم بدر في غزوه بادر في الصف قسك شغال يقول إ ذ ا عن يمين وعن يسار غلامين ح د ي ث ة أ س ن ا ن ه م ا وذبت أ ن ن ي بين أ ض ل ع منهما يعني ل ا ى نفسه ب ي ن ه عن ي م ي ن ه وعن ش م ا ل ه غ ل ا م ي ن صغيرين هو تمنى أ ن يكون بين شبين يعني يجعلهم ربنا س ب ب في الدفاع عنه يقول وبينما نحن نجول واصول إ ذ ا غلام منهم يخل يا عم قلت له نعم يا قال ل له ت نعم ي ابنه ا ق له أ ر ن ي أ ب ا جهل و ا ل ر ه و ن قال وما تفعل ب ي قال بلغني أ ن ه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لئن ر أ ي ت ه لا يفاز سوادي سواده حتى يموت الاعجل منه وعيه صعيب س إ ي ه اتربى صح اتربى ما تشغلش ولا ب و ب ا المه ي البحر طب واللي على الشمال نفس الكلام ا ل غ ل م ا ن د و ل ة معاذ ومعوذ ابن العفراء واحد اسمه معاذ واحد اسمه معوذ امهم اسمها العفراء وكان م ش ت ه ر ة باسم امهما كل واحد عنده اثنتي عشر س ن ة ثلاثه عشر س ن ة الحرب ش غ ا ل ة فعبد الرحمن بن عوف ش ف أ ب و جهل يقول فقلت لهم هذا صاحبكما الذي تنشدانيه يقول معوز فعمدت إ ل ي ه وعلوته بسيفي ندعي بسيف إ ذ ا ب ع ك ر م ا بن أ ب ي جهل علامي بسيفه فوقع سيفه في عاتق أ ي ص ر ف أ س ق ط كتفي بيد اليسرى انت متخيل المنظر ده يقول فضربت انا ولكني لم أ ق ت ل ه و ب د أ ت أ ق ا ت ل الخطه بتاعت كده ع ا ع م ل ت ه جابت كتف ه ب د ر ا ع نزل يقول ف ض ل ت أ ج ا ه د و أ ج ر ه ا خلفي فلما حبستني واعاقتني عن الجهاد وعن القتال وقفت ثم ت ع ط ع ت ظهري ووضعتها تحت قدمي ورفعتها فقطعتها وانشغلت في ا ل ك ت ا ل هما دولت وعنده ثلاثه عشر ا سنه بيعيط واربع ر ه ن ت ت ه ب ي ط م ر ا ت بتقوله ه ه سنه ا المين الكلام د مش الماو في ليه متربي جهاد النفس يا م ش ا ي خ م ش ك ل ة المسلمين في كل وقت وحيد هل فعلا جهدنا أ ن ف س ن ا وتربينا على معلم الجهاد كما ينبغي وهل النصوص ا ل ش ر ع ي ة أ ث ر ت فينا هذا الذي نناقشه سويا في الدقائق ا ل ب ا ق ي ة مراتب الجهاد للنفس ا ل ب ش ر ي ة حتى تصل إ ل ى م ر ح ل ة جهاد العدو من غيرها نصيحه من اخيك ما تضيعش وقتك عدتا م ي قبل أ ن تخدم في الصف و ت خ ز ل وتؤتى من قبل نفسك وتكون ن ك س ة للاسلام إ س ل م م و ا ل م ل ع ا ا ق ل والمسلم مرات إذا حققها يكون يجاهد في لنفسه مجاهدا المرتبة الأولى يجاهد نفسه في تحصيل العلم الشرعي الثانية يجاهد نفسه في العمل بالعلم الشرعي الذي تعلمه ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة يجاهد نفسه في نشر العلم الذي عمل به لما تعلمه ا ل م ر ت ب ة ا ل ر ا ب ع ة يجاهد نفسه في الصبر على ا ل أ ذ ى الذي يتحمله في طلب العلم والعمل ونشره ف إ ذ ا حقق العبد المراتب ا ل أ ر ب ع ه نعم الرجل أ خ ف ق في م ر ح ل ة عزاؤنا في الله وعند الله الخلف أ م ا ده نعتمد عليه كما يقول العم اعتمدت على ح ط م ي ن ا اعد المراتب ا ل أ ر ب ع ة ث ا ن ي علشان ع و ز ي ن نشوف ا ل ت أ ث ي ر ا ل ت أ ث ي ر يا مشايخ يا رجال يا أ م ة ا ل إ س ل ا م يا أ ه ل ا ل س ن ة يجاهد نفسه على طلب العلم الشرعي وتعلمه على العمل به ا ل د ع و ة إ ل ي ه تحمل الاثر طيب يا رجل اللي بتكلم اتريد ل ل ي ب ك ل م أ ت من ذلك أ ن ا ل أ م ة كلها تصير علماء والله نتمنى بس هذا ما أ ر د ن ا ه امال أ ر د ت إ ي ه بالعلم انتبه الله يبارك فيكم أ ر د ت بالعلم إ ن كل مسلم فينا عليه واجبات ما ينبغي أ ن يتركها ركزوا معي في الضبط、ده. كل مسلم عليه واجبات ينبغي أن يتركه ابدا أ ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل يعني من ج م ل ة الواجبات ولا ي خ ا ل ف في ذلك أ ح د منكم يجب على كل مسلم بعينه أ ن يعرف أ ع د ا ء ه ما ظ ن ش حد يقولك ل ده مش مظبوط انا مش متخيل ي ع ر ف أ ع د ا ء ك ليه ده يخربوا بيتك ده بيسعوا للمهام لتدميرك اعرفهم ما أ ظ ن أ ن مسلما على وجه ا ل أ ر ض يخالفنا في أ ن ه يجب على كل مسلم أ ن يعرف فقه الغسل من الجنابه ده واجب واجب الواحد لان الرجل متزوج ياتي اهله بما احل الله او يحترم يخرج منه ماؤه يبقى لازم يغتسل من الجنب يبقى يعرف يجب على كل مسلم ان كان من زويد اموال ان يعرف كيف يزكي عن ماله كيف يعتبر كيف يحج هو ده اللي احنا بنقول مجاهده النفس البشريه في طلب العلم الشرعي اما نطلب من الجميع أ ن ي ك و ن علماء ي ر ي ونحن خدم لهم ولكن هذا فوق المستطاع حينما نقول يجاهد العبد نفسه في م ر ت ب ة تحصيل العلم الشرعي الذي نعنيه للحد الادنى أ خ و ي ا هيفتح محل تجاره هيتابع رجل مثلا م ع ه إ ر ش ي ن جد وتعب وحصل مبلغ كويس ويريد أ ن يتاجر ليرزق أ و ليطعم ا ب ن ا ئ ه وزوجاته نقول له ا عاوز تتاجر ا ربنا عز وجل قال في ا ل ق ر آ ن و أ ح ل الله ا ل ب ي ع ة وحرم ا ل ر ب ا المشروع اللي عاوز تعمله روح للشيخ ا ل ف ل ا ن العلاني يشرحه لك ويقول لك الحلال والحرام هذا, اللي احنا أكتر من مفيش. وإلا هذا الذي فتح ما يسمى بسوبر ماركت وفي الشرع يسمى الحانوت اي شرع اباح له ان يدمر البني الاساسي ة من ابناء المسلمين ويبيع السجاير والدخان اي شرع اباح له ذلك في شرع من ومن الذي اذن له أ ه ذ ا رب نفسه على العلم قبل أ ن يصنع الشيء هذا الذي ننشده هذا ذ ا ل ونتمناه من كل مسلم على وجه الارض أ ن يربي نفسه ويجهد ويعلمه و ي ر ب ه على الجهاد بمراتبه ا ل أ ر ب ع ة طلب العلم العمل بالعلم العمل على نشر العلم تحمل ا ل أ ذ ى في المراتب ا ل ث ل ا ث ة ا ل م ت ق د م ة طيب سؤال كيف أ ر ب ي نفسي على ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى أ ن ت م معايا مشايخ إ ز ا ي نحن متفقين دلوقتي ما اصلا ما اظنش حد يخالف انت كويس أنت كلامك معقول هو يمشي ولكن أ ن ا عاوز ة ر ب على طلب العلم تب قولت رب إ ز اريد ي يعني أ أ ن أ ج ا ه د نفسي على طلب العلم طيب الجواب عن طريق أ م ر ي ن اثنين ا ل أ م ر ا ل أ و ل الوقوف على فضل العلم ا ل أ م ر الثاني م ع ر ف ة خ ط و ر ة الجهل من خلال الاثنين دولت هتتربى يعني شئت ام أ ب ي ت م ع ر ف ة فضل العلم س أ خ ت ص ر على آ ي ة وحديث فقط و إ ل ا النصوص م ت و ا ت ر ة أ م ا ا ل آ ي ة قال تعالى امرا النبي محمدا صلى وسلم وقل رب زدني علما وجه الاستدلال من ا ل آ ي ة لو كان هناك شيء أ ع ظ م من العلم لطلب ربنا من نبينا أ ن يستزيد منه فلما طلب أ ن يستزيد من العلم لا يوجد أ ع ظ م من العلم على ا ل إ ط ل ا ق وقل رب زدني علما ل آ ي ة الدليل الثاني قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه ع ل م سهل الله له طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة عند أ ب ي داود من حديث أ ب ي الدرداء بسند صحيح يبقى لما أقف أنا على هذين الأمرين العظيم ليس زدني رب أقف وقل على لما فضل العلم آه. أفضل من العلم وقل زدني علم أنا ها ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا لِلْجَنَّةِ يبقى أ خ الى ن ا م نعمل مرك وما عمل محل ملابس جاهزة أبيع إيه وما ا راح وقال الشيخ قال له افعل أخونا رايح طريقًا صوبر للشيخ له له سلك ل بيعش بيعش أبيع إيه إيه أبيع إيه إيه كيت وكيت وكيت وكيت جهزة هو إ الجنه ة رجاء عمل بالعلم و عوزين ذا اللي احنا عن فقه البيع والشراء في الذهب أ م أ ن ك ركنت إ ل ى عقلك و إ ل ى ا ل ع ر ف الزائد ولم تراعي ا ل ض ر ا ب ة ا ل ش ر ع ي ة و ب إ ج م ا ع العلماء إ ذ ا ذهب الرجل ومعه ذهب قديم و أ ع ط ا ه للمحل واشترى به ذهبا جديدا ودفع الفرق من الربا المحرم ب إ ج م ا ع العلماء ي أ س م البائع و ي أ س م المشتري هلا كلفت نفسك و س أ ل ت أ ح د ا من أ ه ل العلم عن ك ي ف ي ة بيع ا ل ز ه ر و ا ل ف ض ة ب ا ل أ م و ا ل ا ل ن ق د ي ة قبل أ ن تقع في الربا و أ ن ت لا تشعر ده الجهل اللي احنا عاوزين العلم ذنب الجهل. يقول قائل يبقى ذنب معرفة عز من فرض إ ن م ا التوبه على الله للذين يعملون السوء ب ج ه ا ل ة تفسيرها ه ل كل من عصى الله فهو جاهل لذلك أ ح س ن من قال كفى بالعلم شرفا أ ن يدعيه من لا يحسنه وكفى بالجهل ذما أ ن ي ت ب ر أ منه من هو فيه يبقى من خلال م ع ر ف ة فضل العلم ومن خلال خ ط و ر ة الجهل ي ب د أ يتربى المسلم أ و يربي نفسه و ي د ا ه د ه ا في طلب العلم الشرعي أ ي ض ا إ خ و ا ن ي نريد من كل من يسمع هل ذهبت م ر ة لطلب علم في مسجد واللي بيتكلم ق ا لك لو سمحت ممنوع الدخول لغير العاملين أ س م ع ت هذا والله ما كان هل ذهبت لدرس علم ولما دخلت قال لك المتكلم بعد إ ذ ن ك الدرس ده مستواك فوق اتفضل ت ط ل ع بره والله ما كان ولن ي ق و ل هل استفتيت عالما وقال لك خمسين جنيه ما كان ولن ي ق و ل فما بال القوم يزهدون ع ن الطلب وينهلكون في الدنيا تعلمون ي اخواني إ م س أ ل ة ب س ي ط ة خالص إ ن لو ت ع ل م ا ل ع ل م الصحيح والله لن يعد عندنا مشاكل شريطه في العمل بالعلم وهضرب لك مثال بسيط خالص بس دقق معاي الواقع دلوقتي الكهرباء فيها م ش ك ل ة ك ب ي ر ة وبتقطع بدوريه ي ب ص ر و ا م س ت م ل و ل ي ق س م و ن و ا ل إ ع ل ا م ي ي ن الله يهديهم قالوا صيف ا ل مظلم هكذا قال طيب اعانه معايا كده ماذا قال ربنا عز وجل جعل النهار معاشه وجعل الليل لباسا بحزبه بسيطه والحزبه ديه تيجي من ش ر ك ة الكهرباء هاتلنا يا اخوانا معدل استهلاك ا ل ط ا ق ة ب ا ل إ ن ا ر ة وبالمحركات والاذان بس وشوف لو معدل استهلاك ا ل ط ا ق ة ب ا ل إ ن ا ر ة ب ا ل أ ض و ا ء ب ا ل أ ف ر ا ح والفنادق وغيرها لو معدل استهلاك ا ل ط ا ق ة ب ا ل إ ن ا ر ة نسبته اد إ ي ه لمعدل استهلاك ا ل ط ا ق ة ب ا ل آ ل ه عندي م خ ر ط ة عندي ونش عندي م ا خ د التحق الكلام عندي ا ل ة طيب ما ربنا عز وجل قال وجعلنا النهار معاش ع ن د الشمس ما خرجت ذات يوم ابدا ولم يقود وقالت ساضيء للمسلم ولن اضيء ل ل ك ا ف بل للجميع ع ط ا ر ب و ب ي ه أ ب ى القوم إ ل ا أ ن يناموا بالنهار ويعملون بالليل لصالح ن ا وفي, وفي مسند ا ل إ م ا م أ ح م د من حديث صخر بن وداعه قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك ل أ م ت ي في بكورها البكور بعد ص ل ا ة الفجر ت أ ت ي ب ا ل أ ذ ك ا ر تذكر الله حتى ت ص ر ق الشمس ا ب د أ في عملك مهما كنت حتى الظهر ت أ ت ي ب ك م ي ة عمل لا يعلمها الا الله وتؤذن العشاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والسمر بعده اوليس مشاكل ساعة هو خارج لأمر هذا من العلم الشرعي الذي ينبغي أ ن نتعلمه حتى تنتهي مشاكلنا يبقى المرحلة الأولى يا أو المرتبة الأولى يجاهد ب يخبرني ق ى الأولى الأولى المرحلة المرتبة أو المسلم نفسه في طلب العلم الشرعي الضروري له ف إ ن حملها ما هاتطلب العلم بقى جاهد نفسك ه ت ر و ح الجامع و ت ع ع د وممكن ا ل ض ر يطول ش و ي ة وممكن يكون مثلا ايه ثقيله دم ما هو جاهد نفسك وتحمل لما ا ذ تتعلم العلم الشرعي حتى تنجو من هذه الدنيا هي دي أ خ و اسال ن ن ا المرتبة الأولى من مراتب ل من مداهدة ف ب ش ر ي ي ة أن ج الله ه د ا م س م ن ف س في ط تبارك وتعالى لي ولكم لذات و ر ش ا د و ا س أ ل ه ان يرزقن ا و إ ي ا ك م العلم النافع والعمل الصالح أ ق و ل ما تسمعون و أ ع و ذ بالله أ ن أ ذ ك ر ك م به و أ ن س ا الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم أن أجمعين إله الله الصالحين لا إلا الخلق فالمرتبه م من داد في الأرض إلا على الله على رزقها ع و م س ت ق ه ا و م س و د الاولى ت فالمرتبة أ من م ر ا ت م ج ه د ة النفس أ ن ي د ا ه د العبد نفسه على طلب العلم الشرعي في هذه الدقائق أ م ت ع ك م و أ ن ا معكم ببعض ا ل أ م ث ل ة والنماذج من ح ي ا ة سلفنا الصالح في م د ا ه د ت ه م للنفس في طلب العلم الشرعي جهاد ليه أ ن ت عندك درس مثلا ي ن ك ز مع أ خ ي ن ا صاحب ا ل ف ض ي ل ة ا ل أ خ الفاضل المقرم ا ل ب ياتي الرجل ويؤصل ويقرر ؤ ص ل و ي نحسبه إ ن شاء الله على خير وكذلك أ خ و ن ا ابراهيم فتحي أ ن ت عندك درس متعود وانت خلي من البيت كده حصل ش و ي ة مشاكل و خ بالك هنا بقى مربط الفرس فعلا هتقدر تتغلب على المشاكل وتواظب على الدرس وتحضر الساعه اللي بتحضرها وتشوف شغلك وهنا ل ا تقع ه بقى الرجوله وهنا بقى يظهر ق و ة الشخص و ق و ة همته في مجاهدته لنفسه هو ذا مربط الفرس م ش ا ن نجاهد نفسه بطلب العلم ا ل ش ر ع طيب أ و ل مثال ونموذج العبد الصالح الصحبي الجليل عمر بن الخطاب هو يقول عن نفسه عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب مش الوقت يعمل كده رجل أ س ل م وعنده متطلبات ا ل ح ي ا ة زي أ ي واحد أ ن ا مسلم وعندي ز و ج ة ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه وعندي ثلاثه عشرين اربعين عين بسعى عليهم وفي نفس الوقت عوزته بعلم بوازن عمر يقول ماذا كنت、انتبه. انا وجار لي من ا ل أ ن ص ا ر نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما هم إيه قال, له بقولك إيه؟ قال له نعم قال له ذوات احنا ا م ر ت ن لازم نسمع الوحي ونطلب العلم و لازم ن أ ك ل اللحم اللي ورمى غير قال له تبو العمل قال له بص انت تروح يوم تلازم النبي صلى الله عليه وسلم فيه متسبوش ا كظله وتجيني تقولي حصل كيت وانزل الله كذا وانزل كذا وانزل كذا اليوم ده أ ن ا ك ن قاعد هنا بشوف مصالح وانت اليوم ا ت ي انزل انا اتيك بالعلم وتشوف انت مصالح واتفقوا على ذلك فهل يا ترى أ ن ا و أ ن ت خصصنا لنا في ا ل أ س ب و ع س ا ع ة ولا ساعتين ولا ثلاث مطلب العلم الشرعي على يد رجل من أ ه ل ا ل س ن ة واعمالنا تؤدل لا ده انا هقولك ح ا ج ة أ ش د من كده بس يريدوا منكم إ خ و ا ن ي ا ل م ص ا ر ح ة والصدق مع النفس ل أ ر ب ع ه وشين ر س ا ع ة ب ت و ع ك اللي ب ي ب د أ و ا من الفلفل ح د بعد العشه ترجع لسر ا ر ك ت ن ا م من س ا ع ة من ا م ت ل ح د ل م ص ح ي ت مشكل م فيه و ق ي ا م الليل وكلام مشكل م فيه الله ي عينك لا أ ن ا عاوز بالمهار وخبرك من س ا ع ة م ص ح ي ة الفجر ل ح ا د العشاء كم من الوقت عملت وكم من الوقت أ ض ع ت بس هي دي دي انا رحت لصاحبي قعدت معاه شويه اتمشيت شويه خبريه ا رجل طيب انت نسي ان الشعب ه م خبر ي ه ايهدا لك بال وتقر عينك بنوم والقوم الكفر دخلوا بلادنا يبقى وقته بس نظمه ن ظ م ه وستجد عندك متسع كل يوم أقل مش أ ق ل من ساعتين ث ل ا ث ة في طلب العلم الشرعي احنا عاوزين في ا ل أ س ب و ع ساعتين بس درس ودرس ما فيش أ ك ث ر من كده ق ط ل ب العلم الشرعي واعمل به فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتناوب مع جار له من ا ل أ ن ص ا ر هل أ ت ا ك نبا عبد الله بن عباس حبر ا ل أ م ة وترجمان ا ل ق ر آ ن هذا العبد الصالح مات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعند ابن عباس من العمر ث ل ا ث ة عشر س ن ة ثلاثة عشر وابن عباس ابن عباس هو بيقول عن نفسه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من ا ل أ ن ص ا ر هلم فنطلب العلم عند هذا الحي من ا ل أ ن ص ا ر قبل أ ن يموتوا قال تعالى معاي ا ل ص ح ا ب ة موجودين و ه ي م و ت نلحق ناخذ العلم ا ل ل ي ع ن د ه م قبل ما يموت ف ا ل أ ن ص ا ر ي قال و ع ج ب اتظن يا ابن عباس أ أ ن الناس يحتاجون إ ل ي ك وفيهم من فيهم من ا ل ص ح ا ب ة ابن عباس يقول فتركته و ب د أ ت أ ط ل ب العلم شو بيقول ايه فكنت أ س م ع عن الحديث عند رجل من ا ل أ ن ص ا ر حديث مثلا في الفتن حديث مثلا في النكاع عند مين عند مثلا أ ب ي بنكع يقول ف أ ذ ه ب إ ل ي ه إ ل ى بيته ف أ ج د ه نائما بعد الظهر ب أ ي ل شوي يقول ابن عباس ف أ ت و س د ردائي أ م ا م البيت يقوم نائم قدام ا ل ض ا ر ينام يقول فتهب الريح فتسفي ا ل ط ر ا ب في وجهي ف إ ذ ا خرج ل ص ل ا ة العصر س أ ل ت ه و أ خ ذ ت منه العلم دائما كده إحنا المكيف موجود والمسجد مفروش بالسجاد و ب ن ق و ل يا اخوانا اللي يجي على دماغنا من فوق هو كان ينام حتى تهب الريح فتسفي ا ل ط ر ا ب في وجهه و ي ت ح م د في سبيل طلب العلم العبد الصالح ا ل إ م ا م صاحب المسند بقيه بن مخلد ا ل أ ن د ل س من ا ل أ ن د ل س رحل في طلب ا العلم رحلتين ا ل أ و ل ى عشرين س ن ة و ا ل ث ا ن ي ة خ م س ت ا ش ر خرج من باتي من ب ا ت يطلب العلم قال ل ل ع ي ا ل أ ن ا رايح يطلب ع ل م و ج ي ل و ك أ و ل ا د ادعوله ربنا س ه ل ر ج ع ل ه بعد عشرين س ن ة المره الثانيه قعد معهم شويه ر م د ا ن خارج امتى هتركع على طول خ م س ت ا ش ر سنه ة ب ق المهم دي الأندلس تنو ماشي من ا ل أ ن د ل س عبر البحر المتوسط نزل على بلاد المغرب تم ا ش لحد ما و ص ل إ ل ى بلاد الشام يسمع من مين من احمد بن ح م ب ل انت متخيل م ع ي أ ه و دا وصل ل ل إ م ا م أ ح م د دخل البلد سمع شويه ة ك حاجات متلخبطه خلقه ا ل ق ر آ ن والامام أ ح م د ما بيكلمش حد ومحبوس وكلامته تم يوصل لحد ما وصل إ ل ى بيت ا ل إ م ا م أ ح م د خبط عليه خرج ا ل إ م ا م قال له ط اتيت ل علم ب ومقيد سنة أ لك من بلاد ا ل أ ن د ل س ف ل م ح بقول له من افريقيا قال له لن ا عبرت البحر حتى ل د ت افريقيا و أ ت ي ت إ ل ي ك فقال له ا ل إ م ا م احب كان هناك أ د أ ح إ ل ي من أ ن أ ع ل م ه منك ولكن لعله ك أ ن ن ي م م ن ع من الكلام قال بلغني يا إ م ا م وساءني قال له خاصه فاعمل لك إيه خلاص ما ا د ر ش اتكلم لو انت ولي ا ل أ م ر يعمل فينا و إ ح ن ا نظبط حتى يستريح بر او يستراح من فاجر ش و بقى ب ق ي ة عمل إ ي ه قال له طب ي ه امامنا عندي فكر ة قال له قل قال له هل ت أ ذ ن لي أ ن آ ت ي ك كل يوم في زي السؤال هل بس هدوم الشحتين واجيلك قدام البيت واعف و أ ص ي ح ا ل أ ج ر يرحمكم الله إ ل ا ه ي ش و ف ي شحات تخرج أ ن ت فتحدثني الحديث والحديثين و أ ك ت ب ه ولا يشعر أ ح د قال له ا ل إ م ا م هو لك شريطه الا تغبر أ ح د ا من ط ل ب ة العلم من الذي يتحمل هذا تحمل وجاهد نفسه حتى يربيها على طلب العلم الشرعي والعمل هل أ ت ا ك نبا ا ل إ م ا م ا ل م ب د ل أ ب ي علي الحسن ب ن علي ابن جعفر البلخي ا ل و خ ش ي توفي في س ن ة احدى وسبعين واربعمائه يقول عن نفسه ذهبت إ ل ى عسقلان أ ط ل ب العلم على ابن م ص ح ح إ م ا م يقول فبدات اطلب العلم ف ن ف د ت نفقتي معاش معي فلوس يقول فجلست ث ل ا ث ة أ ي ا م ما يدخل جوفي طعاما فكنت أ س ر ع ي غ م علي فجئت ل أ ك ت ب العلم ما استطعت ومفيش فلوس ومش هيمد ايده ل أ ن ه متربي صح يعمل إ ي ه ا ن ف ر ما هو لازم ي ت ع ل م ولازم يجهد نفسه يقول فذهبت في عصقلان ف إ ذ ا بخباز خباز فكنت و ر ن طب هتعمل اي ف أ ذ ه ب و أ ج ل س بجواري و أ ش م ر ا ئ ح ة الخبز حتى يقوى بدني و أ ط ل ب العلم يشم ر ا ئ ح ة العشب س أ م ا ي ق و ل ديده م ن يحلمش به يقول حتى أ ط ى الله عز وجل ب ا ل ف ر ش إ خ و ا ن ي المعشره المسلمين نلخص ما ذكرناه من وسائل الجهاد الجهاد بالنفس النفس ا ل ب ش ر ي ة لن تتمكن من الجهاد بها حتى تجاهدها أ و ل ا كيف أ ج ا ه د نفسي عن طريق أ ر ب ع م ر ا ت الجهاد في طلب العلم الجهاد في العمل بالعلم الجهاد في نشر العلم الجهاد في تحمل ا ل أ ذ ى من خلال المراتب ا ل أ ر ض ا ل ث ل ا ث ة فعلت ذلك ك ذ ا أ ن ت اعددت النفس إ ع د ا د ا طيبا ف إ ن أ ذ ن الله عز وجل إ ذ ن ا ل ك و ن ي ة وجاء ا ل أ م ر الشرعي نجدك على أ ه ب ة الاستعداد يجعلك الله عز وجل سببا لتمكيني ل ل أ م ة أ ق ف عند هذا الحدي و إ ن شاء الله الموعظه القادمه نتكلم عن جهاد النفس في العمل بالعلم ونشر العلم وتحمل ا ن س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يلهمنا و إ ي ا ك م الرشد والصواب اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين واخر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين و أ ق م ا ل ص ل ا ة